ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكره ان يجاهدوا باموالهم سهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تفعوا في الحرج قلنا أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحك قليلا وليبك كثيرا جزاء كانوا يكسبون فإر وجعك الله إلى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لهم تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والدين في ذلك الفوز العظيم.